و موسوعه ولا النابلسي ولا يغوث ويعوق س ر ك ر ا و ل ا ا تزد ل ظ ا ل و م ا ل ا س ل ا ل ي ه